يسر مشروع كبار العلماء بالكويت أن يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم أيها مستمع الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس الآية قد قدمنا احتجاج أبي حنيفة رحمه الله تعالى بعموم هذه الآية على قتل المسلم بالذمي ونفس الآية فيها إشارة إلى أن الكافر لا يدخل في عموم الآية كما ذهب إليه جمهور العلماء وذلك في قوله تعالى فمن تصدق به فهو كفارة له الآية ومن المعلوم أن الكافر ليس من المتصدقين الذين تكون صدقتهم كفارة لهم لأن الكفر سيئة لا تنفع معها حسنة نبه على هذا إسماعيل القاضي في أحكام القرآن كما نقله ابن حجر في فتح الباري وما ذكره إسماعيل القاضي من أن الآية تدل أيضا على عدم دخول العبد بناء على أنه لا يصح له التصدق بجرحه لأن الحق لسيده غير مسلم لأن من العلماء من يقول إن الأمور المتعلقة ببدن العبد كالقصاص له العفو فيها دون سيده وعليه فلا مانع من تصدقه بجرحه وعلى قول من قال إن معنى فهو كفارة له أن التصدق بالجناية كفارة للجاني لا للمجني عليه فلا مانع أيضا من الاستدلال المذكور بالآية لأن الله لا يذكر عن الكافر أنه متصدق لأن الكافر لا صدقة له لكفره وما هو باطل لا فائدة فيه لا يذكره الله تعالى في معرض التقرير والإثبات مع أن هذا القول ضعيف في معنى الآية وجمهور العلماء من الصحابة فمن بعدهم على أن معناها فهو كفارة للمتصدق وهو أظهر لأن الضمير فيه عائد إلى مذكور وذلك في المؤمن قطعا دون الكافر فالاستدلال بالآية ظاهر جدا قال المؤلف رحمه الله تنبيه احتج بعض العلماء بهذه الآية الكريمة على أنه لا يقتل اثنان بواحد لأنهما لو قتل به لخرج عن قوله أن النفس بالنفس لكونهما نفسين بنفس واحدة ومن من قال بهذا متمسكا بهذا الدليل ابن الزبير والزهري وابن سيرين وحبيب ابن أبي ثابت وعبد الملك وداود وابن المندر وحكاه ابن أبي موسى عن ابن عباس وروي عن معاذ بن جبل وابن الزبير وابن سيرين والزهري أنه يقتل منهم واحد ويأخذ من الباقين حصصهم من الدية لأن كل واحد منهم مكافئ له فلا تستوفى أبدال بمبدل واحد كما لا تجب ديات لمقتول واحد كما نقله عمن ذكرنا ابن قدامة في المغني وقالوا مقتضى قوله تعالى الحر بالحر وقوله وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس أنه لا يؤخذ بالنفس أكثر من نفس واحدة قالوا لأن التفاوت في الأوصاف يمنع القصاص بدليل عدم قتل الحر بالعبد والتفاوت في العدد أو لا. وقال ابن المنذر لا حجة مع من أوجب قتل جماعة بواحد وعدم قتل الجماعة بالواحد رواية عن الإمام أحمد والرواية عن الإمام أحمد ومذهب الأئمة الثلاثة أنه يقتل الجماعة بالواحد وقد ثبت عن عمر بن الخطاب أنه قتل سبعة بواحد وقال لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعا وروي نحو ذلك عن علي رضي الله عنه فانه توقف عن قتال الحروريه حتى يحدثوا فلما ذبحوا عبد الله بن خباب كما تذبح الشاه واخبر علي بذلك قال الله اكبر نادوهم ان اخرجوا الينا قاتل عبد الله بن خباب فقالوا كلنا قتله ثلاث مرات فقال علي لاصحابه دونكم القوم فما لبث ان قتلهم علي واصحابه نقله القرطبي عن الدار القطني في سننه ويؤيد قتل الجماعة بالواحد مع رواه الترمذي عن أبي سعيد وأبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار قال فيه الترمذي حديث غريب نقله عنه القرطبي وروى البهقي في السنن الكبرى نحوه عن ابن عباس مرفوع وزاد إلا أن وروى البيهقي أيضا عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة لقي الله عز وجل يوم القيامة مكتوبا بين عينيه آيس من رحمة الله وروي عن المغيرة بن شعبة وابن عباس وبه قال سعيد بن مسيب والحسن وأبو سلمة وعطاء وقتادة والثوري والأوزاعي وإسحاق وابو ثور كما نقله عنهم ابن قدامه في المغني أن الجماعة تقتل بالواحد ورواه البيهقي عن عمر وعلي رضي الله عنهما أيضا ولم يعلم لهما مخالف من الصحابة فصار إجماعا سكوتيا واعترضه بعضهم بأن ابن الزبير ثبت عنه عدم قتل الجماعة بالواحد كما قاله ابن المندر وإذن فالخلاف واقع بين الصحابة والمقرر في الأصول أن الصحابة إذا اختلفوا لم يجوز العمل بأحد القولين إلا بترجيح قال مقيده عفى الله عنه ويترجح مذهب الجمهور الذي هو قتل الجماعة بالواحد بأن الله تعالى قال ولكم في القصاص حياة يعني أن من علم أنه يقتل إذا قتل يكون ذلك رادعا له وزاجرا عن القتل ولو كان الاثنان لا يقتص منهما للواحد لكان كل من أحب أن يقتل مسلما أخذ واحدا من أعوانه فقتله معه فلم يكن هناك رادع عن القتل وبذلك تضيع حكمة القصاص من أصلها مع أن المتمالئين على القتل يصدق على كل واحد منهما أنه قاتل فيقتل ويدل له أن الجماعة لو قذفوا واحدا لوجب حد القذف على جميعهم والعلم عند الله تعالى قوله تعالى وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه لم يبين هنا شيئا مما أنزل في الإنجيل الذي أمر أهل الإنجيل بالحكم به وبينا في مواضع أخرى أن من ذلك البشارة بمبعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ووجوب اتباعه والإيمان به كقوله وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراه ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد وقوله تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل الآية إلى غير ذلك من الآيات قال المؤلف رحمه الله لطيفة لها مناسبة بهذه الآية الكريمة ذكر بعض العلماء أن نصرانيا قال لعالم من علماء المسلمين نعظرني في الإسلام والمسيحية أيهم أفضل فقال العالم للنصراني هلما إلى المناظرة في ذلك فقال النصراني المتفق عليه أحق بالاتباع أم المختلف فيه فقال العالم المتفق عليه أحق بالاتباع من المختلف فيه فقال النصراني إذن يلزمكم اتباع عيسى معنا وترك اتباع محمد صلى الله عليه وسلم لأننا نحن وأنتم نتفق على نبوة عيسى ونخالفكم في نبوة محمد عليه الصلاة والسلام فقال المسلم أنتم الذين تمتنعون من اتباع المتفق عليه لأن المتفق عليه الذي هو عيسى قال لكم ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلو كنتم متبعين عيسى حقا لاتبعتم محمدا صلى الله عليه وسلم فظهر أنكم أنتم الذين لم تتبعوا المتفق عليه ولا غيره فانقطع النصراني ولا شك أن النصارى لو كانوا متبعين عيسى لاتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم أيها المستمع الكريم نكتفي بهذا وإلى لقاء قادم ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته